وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ قَدْ نَرَىٰ تَجَلُّدَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا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 وَل إنِنْ أتَييتَ الذيينَ أُوطُكِتاب بٍ كلُّ آيَةٍ مَا تَبعوقِ بِلَك وَما أَن تَ بتَابِع قِ بِلََهُم وَماَا ذَعبُهُم وَل إنِن التَّبَعْتَ أَهو أَهُمْ مِنْ بَعْدمَا جَاءكَ مِنَ الْغِلْمِ إكَ إذ الَّمِنَ الظَّالِِمِين وَل إِن أَتَييتََّذينَ أُْوطُ الْكِتاب بِكُلِّ آيَةٍ تَبِعُوقِ بِلَتك وَمَا أَن تَ بتَابِ وَمَا دَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ دَعْوُ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإَِّ فرَرينقُم مِنهُم لا يَبْتُمونَ الحََّّ وَهُمْ يعلَونَّنَ آتَينَاهُمُكِتابَ يَعرفونَهُ كَمَا يَعْرفونَ أَبناءهُم وَإَِّ سَرينقُم مِنهُم لا يَيبْتمونَ الْ الحَقَّّ وَهُمْ يعلَون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليبتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين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 إن الله على كل شيء قدير ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير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 وَحيَيثُ مَا قُُم فَوَلُّوجُهَكُمْ شَطُرَهُ لِأََّ لِأََّا يَكُونَ لَّاسِ عَلَيكُمْ حُججَّة إِلا الَّينَ ظَلَمُوا مِنهُم فَلَا تَخْشَوهُم فَلَا تَخْشَوهُم وَخْشَونِي وَلِعُوتَِّ نِعمَتِ عَلَيْكُمْ وَل عََّكُمْ وَمِن حَيْثُ خَرَجتَ فَولِّ وَجَهَكَ شَقْرَ الْمَسجِِحَرَم وَحَيْثُ مَا قُتُم فَولّوجُوهَكُمْ شَقُرَهُ لِأََّ لِأََّا يَكُونَ لَّاسِ عَلَيكُم حُجَّة إا الَّينَ ظَلَموا مِنهُ فَلَا تَقْشَهُم فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا قُمْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَنَّ مَنْ لِأَلَّا يَكُونَ لَّاسِ عَلَيكُمْ حُججَّةٌ إِلَّا الَّينَ ظَلَمُوا مِنهُ فَلَا تَخْشَوهُم فَلَا تَخْشَوهُم وَخْشَونِي وَلعُتَّ نِعمَتِ عَلَيْكُمْ وَلاَا عََّكُمْ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 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولن نبل ونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص ونقص من الاموال والانفس والثمرات وَبَشِّر الصَّابِرين وَلَ نَذِل وَنَّكُم بِشَيئم مِنَ الْخَوْوفِ وَالْجوُوعِ وَنَقُص وَنَقُص مِنَ الأمْوَالِ وَالْأَمفُسِ وَالثَّمَرَط وَبَشّرِ الصَّادِرين وَلََدِل وََّكُم بِشَيئم مِنَ الْخَوْوفِ وَالْجوُوع وَنَقُص ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا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 من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون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 إِ الصَّفَ وَالمَروتَ مِنْ شَعَائِرِ الل فَمَنْ فَججَّ البَيْيتَ أَوِعْتَمَرَ فَ لَا جُنااحَ عَلَيْهِ أَ يَقط وَفَ بِهِمَا وَمَنْ تَقَووعَ خَيرًا فَإِن اللهَّه شكِرٌ عَليِيم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 إِللاا الذيينَ تَابُ وَأَصْلَحُ وَبَيْيَنوا فَأُلَا إِكَأَتُوبُ عَلَيهِم وَأَنَ التَّوابُ الرحيِيم إِللاا الذيينَ تَابُ وَأَصْلَحُ وَبَيَّْنُ فَأُلَا إِكَ أَتوبُ عَلَيهِم وَأَنَ التَّووَّابُ الرحيم إلا الذين تابوا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرحيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين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 فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يُحِبُّونَهُمْ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ إذ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم, يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إذ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ يُحِبُّونَكُمْ كَحُبِّ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا إذتبروََّينَتُ بعومِنَّينَاتَّبَورََ أَ العذابَ وَتَقطع بههِم الأسبَ إذتبروََّينَتُ بعومِنَ الذييناتَّبَعورَ أَ العذابَ بِهِمُ الأسبْب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 كَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كروة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَّا يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا, ولا تتبعوا خطوات الشيطان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 انما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون انما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون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 أَوَلَمْ يَكُنْ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا, قالوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا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 أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا وَلَا يهتدون وَمَثَلُ الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إِلَّا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون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 واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ, واشكروا لله إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِ ماَا حَر وَمَا عَلَْكُمُ الْمَيتَةَ وَدَّمَ وَلَحْمَ الْقزِرِ وَماءُهَِّ بِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغيرِ الل فَمَنِ الطُرغَيرَبغُِ وَلَا عَدم فَلائِف مَ عَلَْ إِ اللهَّه غَفُور رحيم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 إِ مَا حَر وَمَا عَلَْكُمُ الْمَيتَةَ وَدَّمَ وَلَحْمَل الْخِزِرِ وَماءُهَِّ بِ وَمَا أُهِلَّ بِ لِغير الَّ فَمَ لِ الطُرغَيرَ باغُِ وَل عَدٍ فَلائِفْ م عَلَْ إِ اللَّهَ غَفُ الرحيِيم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 أُلئِكَ الذيينَاشتْتِرَُ الضللَتَ بِالهُدَ وَالعَذاابَ بالِالمَووفَِ فَمَا أأَصْبَرَهُمْ عَلَأُلئِكَ الذيينَشْترَُ الضَّلَلَةَ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلًَا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 ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد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 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ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 ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ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 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين, الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وتبع عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم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 وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فمَنْ كَانَ مِنْ كُم مرِيضًا أَوْ علىى سَفرَرٍ فَعِدَّةُم مِنْ أََ مِن أُخَر وَعَلََّذينَ يُطيقُهُ فِدِييَةُ طَعَام مِسكِين فَمَنْ تَطَووع خَيض فَهُو خَيرُ الله وَأَنْ تَصُمُ خَيرُ َّكُمْ إِن كُنتُم تَعللَمُون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 إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات, وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وَمَنْ كَ مَريضًا أَوْ على سَفرَرم فَعِدَّةُم مِن أَ مِن أخَر يريد اللهَّهُ بِكُم لِعُصرَ وَل يُريد بِكُم العصرَ وَلتُكممِلُ الْ العِدَّةَ وَلتُكَبِّر اللهه عَى مَ هَدكُم وَلاعَكُمْ شَهْررَ مَضَانَ الَّ أُزِلَ فِيهِقُرآنُ هُدَ لَّاسِ وَبَينات وَبَينَاتٍ مِنَ الْهدَ وََفُرقان فمَنْ شَهِدَ مِنكُم الشَّهْرَ فََصُم وَمَنْ كَ مَرِيضًا أَوْ على سَفَرم فَعِدَةُم مِن أَ مِن يريد اللهَّهُ بِكُم الصرَ وَلَا يُريد بِكُم العُصرَ وَلتُكممِلُ الْ العَّةَ وَلتُكَبِّر اللهَّه على مَهَدكُمْ وَلعََّكُم وَل عَكُمْ تَشكرون شَهْرُرَ مَضَانََّ أُزِلَ فِيهِ القُرآنهُدَ لَّاسِ وَبَينات وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يريد اللهَّهُ بِكُم الُصرَ وَلَا يُريد بِكُم العُصرَ وَللتُكمِلُ الْ العَِّةَ وَلتُكَبِّر اللهَّ على مَهَدَكُمْ وَلعَكُمْ وَلعَكُم تَشكرون وَإذاَا سَأَلَكَ عبادعَ فَإِن قربَ أجيب دَعْوتَ الدَّعِ إذ دَعَ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 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لَكُمْ ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم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 كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَفَتَحُوا إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ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 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ تَأْكُلُوا اِذَا اَكَلُوا فَرِيْقًا مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ وَلاَ تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْنَ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ اذا اكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا بِأَن تَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ والحج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 فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ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 فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 فَمَنِ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فَمَنِ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم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 وَأَم فِقُ فيِي سَبيلِ لللَّهِ وَلاَا تُن قُوبِ أَدينينكُمْ إلىلَ التَّهلُكَةِ وَأَحْسِنوا إِ اللهَّهَا يحِبُّمُحسِنين وَأَم فِقُ فيِي سَبيل لللَّهِ وَلاَا تُن قُوبِ أَدينينكُمْ إلىلَ التَّهلُكَةِ إن الله يُحِبُّ الْ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 ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي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 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالم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 وَقِينا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَلكَ لَهُم نَصب مَِّا كَسَبُ وَلَّهُ سرَرِييع الْحِسَابَ وَذْكُر اللَّهَ فِي أَّ مِمعْدُدَات فمَنْ تَعَججَّلَ فِي يَهُ مَْلِ فَلَا إِثمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَ ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واذكروا الله في أيام معدودات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 وامنا الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما وهو الد الخصام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 والله لا يحب الفساد وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل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 والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُقْنُوا فِي السَّلْمِ كَفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا قَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ يا ايها الذين امنوا ادقنوا في السلم كفه ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ولا تتبعوا, وَلَا تَتَّبِعُوا فُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ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 فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فاعلموا, فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلائِكَ تُقُضَ الأممرُ وَإِلَ اللهَّهِ تُجَع الْأُمور هلَ يَظُرونَ إِلَّا أَأتِيَهُم اللهَّهُ فِي ظُلََل مِنَ الْ الغَناامِ وَالمَلائِكَ وَالمَلائِكَ تُوقُضِيَ الأأَممررُ وَإِلَ اللَّهِ تُجَع الْ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 والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين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 كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه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 حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نصر الله أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا, ولما يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم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 يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِالْمَسَارِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ يَسْسَلونَكَ مَا ذاَا يُ فِقُون أُلْم أَم فَقُتُم مِن خَيْرٍ فَلِلوالدَيين وَالْأَقَُبينَ وَيَتَمَا وَالْمَسكين وَبِن السَّبيل وَماَا تَفعلُوا مِنْ خَيرٍ فَإِن اللهَّه بِهِ عَم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 6. كتب عليكم القتال وهو قره لكم 7. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 8. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم 12. والله يعلم وأنتم لا تعلمون 12. كتب عليكم القتال وهو كره لكم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 فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلِ الْقِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ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 لعلكم تتفكرون يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاماق الإصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم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 والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لا أعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم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 وَيبَيين آياتاتِهِ لَِّ سِلَ عَهُم يتَذَكَّرُون وَلَا تَنكِحُ المُشرِكَاتِ حتىََّ يُؤْمِن وَلأَمَةُم مُؤمِنَةٌ خَيرُ مِنْ مُشرركَةُِ وَلَ أَعجَبَتكُمْ وَلَا تُمكِحُ المُشِكينَ حتىَ يُؤمنِنُ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 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن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 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس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 ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم ولاكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر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 وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ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 وَلَغَّ مِثْلُ الذي عَلَيهِ بِالمَعْروف وَلِرّ جَالِ عَلَيْهِدََجَه وَلَّهُ عزيِيزٌ حَكِيم وَالْمُقََّقاتُ يَيتَرََّّصنَ بِأَمفُسِهِ فَلَا فَتَقُر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 فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فَلَا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون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 وَأَتَيْنَاكَ حُدُودَ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا إن ظنّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره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 وَإِنْ أأَرَدتُمْ أَن تَسَْرضع أَولادَكُمْ فَل جُاحَ عَلَْقُمْ إِذَا سََّمتُمْ إذَا سَمتُم ما آتَيتُم بِالمَعْرُوف وَاتَّقُ الله وَاتَّقُ اللههَ وَعْدمُأَ اللهَ, الله بِماَا تَععملَلونَ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 وَإِنْ أأَرَدتُمْ أَن تَسَْضع أَولادَكُمْ فَلا تُاحَ عَلَيْكُم إِذَا سََّمتُمْ إِذَا سَمتُم م آتَتُم بِالمَعْرُوف وَاتَّقُ الله وَاتَّقُ اللهه وَعْدمُأَ اللهَّهَ الله بِماَا تَعمللونَ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 وَإِنْ أأَرَدُمْ أَن تَسَْضع أَولادَكُمْ فَل جُاحَ عَلَْكُمْ إِذَا سََّمتُمْ إذَا سَمتُم م آتَتُم بِالمَعْروف وَاتَّقُ الله وَاتَّقُ اللههَ وَعْدمُأَ اللهَّهَ الله بِماَا تَعمللونَ بَصب وََّذِينَ يتَوفَّوونَ مِنْكُم وَيذَرُونَ أَزْوى جَتَرََّّصْنَ بأَفُسِهٍ يَتَرََّّصْنَ بِأَمفُسِهَِّ أَرربَعتَ أَشُْرون وَعَشْرَ فَإِذاَا دَلَغْنَ أَجَلَهُ لَ فَل جُنَا حَلَيكُمْ فِي مَا بَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ يَتَرَمَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ والله بما تعملون خبير والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُم فَلَا جِنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلُوا فِي أَنفُسِهِمْ فَلَا جِنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلُوا فِي أَنفُسِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومدعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين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 لا يُناحَ عَلَيْكُم إن طَقُتُمُّسأَمَا لَْ تَمَُّوه لأَوْ تَفْرضُ أَوْ تَفْرضُ لَهُ لفَضُه وَمَدِعهُ عَ الموسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَ المُقُتِرِ قَدَرهُ مَدَعَى مَدَعَ بِالمَعرُ فِي حَقًّا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ, وقد فرضتم لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلا, إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ وَقَضَىٰ فَراَضُّتُمْ لَهُم نَّفَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلا, إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ عَفُوٌّ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن لو قد فرطتم وقد فرطتم لهن فريضه فنصف ما فرطتم الا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 فَافِظُ علىلَ الصَّلَوَاتِ وَصَّلَاتِلُوسبَاوَقُم للِلهِ طاندِين فَافِضُ عَ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 متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعل في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم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 وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ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 لَمْ تَرَئِلََّذينَ خََجُ مِنْ دَارِهِم وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْ المَوْوتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهَّ فَقَالَ لَهُ مُ اللهَّهُ موتُثُمَّ أَحْيَهُم إِ اللهََّ لَذُ فَبلٍ عَلَ النَّاسِ وَلَكِ وَلكَِّ أَكثَرًاَّ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم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 قال إن الله اصطفاه عليكم وزادهم بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا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 ان في ذلك لاايه لكم ان كنتم مؤمنين وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ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 فَلَمَّ فَصلَلَ طَاوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِ اللَّهَ مُبِدَلكُمْ بِنَهَرِم فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَسَ مِن فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَْسَ مِنّ وَمََّمْ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 فَلَمَّ فَصلَلَ طَاوطُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِ اللَّه مُبدَلكُمْ بِنَهَرِم فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَسَ مِن فَمَ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِن وَمَلَم فَإِنَّهُ مِن إللا إِلَّا مَنِ اعْتَدَرَ سَغْرَفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قال الذين يظنون ان لهم ملاقا الله كم من فئه كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين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 لَهُمْ مُلَاقُ اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا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 قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا, وانصرنا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت واتى الله واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله لبعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن ولكن الله ذو فضل على العالمين فهزموه باذن الله فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت واتى الله وَآتَهُ اللهُ المُلْكَ وَالْحِكمَةَ وَعَمَهُ مِن يَشَ وَلَْ لَا دَفَع اللهَّهِ لَا سَبَعْضَهُم بِبَعضَِّ فَسَدَةِ الأرْضُ وَلكِ وَلَِ اللهَّهَكُ فَضلٍ على العالممين. فهزموهم باذن الله فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت واتاه الله واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله ناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن, ولكن الله دون فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإن لك لمن المرسلين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإن لك لمن المرسلين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق